The beginning of دم إلي باسم دن منك ارجو فاين ظل مددي يا ربي إلي باسم دن منك أرجو فاين ظل مددي فاذتني كنت بالأعتاب معترفا لعذيم الدنب مقترفا من البحار الفضل معترفا من البحار الفضل معترفا برسول الله يتغشى صفوة الأمم صلوات الله بالقرأ يتغشى صفوة الأمم ما سرارك قل إلى الحرم ما سرارك قل إلى الحرم رسول الله بين برسول الله والبدوي